شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد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 وشفتين وهديناه النجدين فلقتح حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مشغبة